بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله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 فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يسلون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغسون سيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما تودعها كل في كتاب مبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء إلى ابنكم أيكم أحسن عملا، ولئن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 يقول أن ذهب السيئات عني إنه لفرح فقور إن الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا كل شيء واقين، أم يقولون الثراء؟ قل فأتوا بعشر ثوّر مِثْلِهِ مُفْتَوَيَاتٍ وَدْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما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 فيه ويذكره شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تقف في مريّة منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يحرضون على ربهم ويقول الأشهاد اللهم على النبي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 إلى ربهم أولئك أصحار الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تبكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أنيم فقال الملأ الذين كفروا وَلَهُمْ مَا نَرَى كَإِنَّمَا مِثْلَنَا وَمَا نَرَى تَتْبَعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا ذَاذِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ وليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون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 جئنا بما تعدنا إن كنتم من الصادقين إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَم يَقُولُونَ افْتَرَوْهُ قُل إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَجْرِمُونَ وَأُوحِيَ إِلَى لا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملأ من قوته سخرون سخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون ما يأتيه عذاب يخزه ويحمل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 يا بني ارتم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم لهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أطلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وَعْدَكَ الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لي ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تُوفِّر لي وترحمني أكم. من الخاسرين قيل يا نوح اذبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم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 وَلَا يَقُومُ عَبْدُ اللَّهِ مَالَكُمْ مِنْ إلَهٍ وَيَرُوحُ إِنَّ أَنْتُمْ إلَّا مُخْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ أَجْرِيَ إلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ تغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما تاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدون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 في هذه الدنيا لعمة ويوم القيامة ألا إن عادا تفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم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 قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون.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 أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بصوت، فيعفواكم عذاب قريب. فعقروها فقلت متتعوا في داركم ثلاثة أيام. ذلك وعد غير مكذوب.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 قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجن الحنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إلى قوم نوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أَأَلِدُ وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا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 نالوا طنسيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يفرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخطون في ضيفي أليس منكم رجل الرشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حقيقه وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوك إنا رسل ربك لن يصلون فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَخَّرَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ ها وانطرنا عليها حجارة من سجلم مبود مسومة العيد ربك وما هي من الضالين ببعيد وإلى مد ين أخاهم شعيبا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 ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقصط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم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 كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنَ الرَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ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 وَلَوْلا رَحْمَتُكَ لَغَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيز وَلَا يَا قَوْمِ أَرَضِ أَعِزُّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَاسْتَخْدَمْتُمُوهُ وَرَأْكُمُ ظَهْرِي إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيط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 فأصبحوا في ديارهم الجافلين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه تبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه نعمة ويوم القيامة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 إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع لهم الناس وذل 165. 166. 178. 199. 60. Sod 7. 70. a 62. 63. 64. 64. 65. perkű prayed, Zemélem. 66. check guys! €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 لا تَكُفِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْجُدُ هَا مَا يَعْجُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْجُدُ آبَاؤُهُمْ مِن قَبْلِ وَإِنَّا لَمُوَفْخُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٌ وَلَقَدْ آتَيْنَا سَلْ كِتَابَ فَاخْتُنَفْ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيب وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا يَنْفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن وَلَا معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم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 كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافر عما تعملون.